تزود ما استطعت لدارخ الد فخير الزاد زاد المتقين ولا يضرك في الدنيا ثراء هناك ترى اجور العاملين تزود ما استطعت لداري خلد فخير الزادي زاد المتاقين ولا يغررك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين تبصر يا هداك الله إنا مسير على طريق السابقين تبصر يا مناداك الله اننا مسير على طريق السابقين فان الموت غايته كل حي وبطن الارض مثوى العالمين ذا زود مسقى طعت لدارخلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يغرك في الدنيا ثراء هناك ترى اجور العاملين الم تعلم بان لا اكانوا ملوكا في القرون الغابرينا الم تعنن بان لا كانو ملوكا في القرون الغابرينا اضاعوا العمر في لهو وضلم واحد عن طريق المتقين ازود ما استطعت لدارخ لدن فخير الزاد زاد المتقين ولا يغرك في الدنيا ثراء هناك ترى وجور العاملين ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبيلا فاستكانوا صاغرين ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبيلا فاستكانوا صاغرين نعيم الخلد لا يفنى فسرا ل اعمال العباد الصالحين تسود مستطعت لدار خلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يضرك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين تزود ما استطعت لداري قلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يغررك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين رسو والد ما استطاعت لدار خلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يضر الكف في الدنيا فراه الله هناك ترى وجوه اللايدين رسو والد ما استطاعت لدار خلد خَيْرُ السَّائِدِ زَادُ رُمَتِنا وَلا يَغْرُبُ